إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بزوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني, بريء واشهدوا أني بريء مما تجركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من